ومن أراد الآخرة وسعى لها سعياها هاه وهو مؤمن ما قالش بقى حنعم فأولئك كان سعيهم مشكورة عايزين نوقفها على من من الصور اللي هي إيه في الأجزاء الأخيرة في القرآن جبت الحدو لخصت الحدود وال والقرآن واضح جدا فيها احنا خدنا حاجة الحلال اللي فاتت أو اللي قبلها اللي هي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في أي صنع وبعدين قال ان الأبرارة النتائج مم. لفي نعيم وان مم. الفجار مم. لفي جحيم مم. وطم الناس اللي قال يصلونها يوم مم. الدين وما هم عنها بغائبين خلاص مم. وهناك قال إنها ساءت مستقرا ومقاما صح مم. وللي بيشرحه مستقر على انها اقامه مؤقته مم. قول له يا اخي استح لان اتقلت في الجنه هنخرج من الجنه الالائكه يجزون الغرفه بما صبر ها. وبعدين قال ايه حسنت ها مستقره هنا مستقر وهنا مستقر هنا مستقر في الجنه وهنا مستقر في النار مم. انت بتقول مستقر عشان هيطلعوا طب في الجنه هيطلعوا افهم لغه بقى ما تعكش الدنيا مم. المستقر بتقالف في الجنة وتقالف في النار السؤال هيطلع أهل الجنة من الجنة؟ لا يبقى الأهل النار مش هطلعهم من النار والكوران شرح واضحة جدا وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين القصة دي عاملة مشكلة عاملة عارف عارف, عارف. حددناها مشكلة مثلا شاهدي حاجة م. أنا شاهدي آيات م. اللي عنده آيات يرد علينا اللي عنده حديث ما ينفعش حديث يقف قدام آي ما ينفعش فالمش حاجة... هجيبها لك بقى النهاردة أ... احلى بقى مم. في سوره النازعات والنزعات غرقون السابقات صف السابقات فالمدبرات مم. يوم ترجف الراجفه تتبعه الكلام ده كله وبعدين راح مد حكايه موسى هل اتاك حديث موسى اذ نادى ربه بالواد المقدس هو اذهب الى فرعون ماشي ماشي ماشي ماشي وبعدين قال إن في ذلك لا عبرة لمن؟ في ذلك اللي هو إيه؟ اللي حصل في فرعون م. وخد بالك المولى سائل سؤال في منتهى الإبداع انتم أشدوا خلقا؟ م. أم السماء؟ إنتوا ولا السماء؟ وراح موصف السماء م. عشان محدش يفتكر ان هو أقوى يعني أنت مش هتبقى أقوى من الكلام ده من... لا من الجبال ولا من السماء ولا ولا ولا ولا وبعدين قال ايه بقى؟ أنتم أشدو السماء منها ولا فإذا جاءت, جاءت الصخة لا الصخة في عبس ما هي هي ناس العيد شكل بعضها فإذا جاءت الصخة دي في عبس وهنا جاءت الكبرى, الكبرى. الكبرى. على فكرة الصخة هي النفخة التانية مم. يعني ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى مم. النفخة الأولى سمها الايه الطامه الصخه دي النفخه الثانيه اللي هي بقى تصحى الناس الناس هتقوم مم. خلاص الفا اذا جاءت الطامه الكبرى. الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سع شوف اللي جايه وبرزت الجحيم مم. لمن يرى مم. اي حد هيشوفها مم. وهي دي شرح ايه وان منكم الا واردها أيوة واردها هنا مش مش, مش داخلها أيوة وردها الورود من المشترك اللفظي في القرآن م. فلما ورد ماء مديا نط قفز جوه المياه دخل لا. ورد يعني ايه وصل عن وصل عنده وان منكم إلا واردها هو ما بيقول لك كله داخل يا عم فهم من الرسول منكم عدخله محمد النار معاكو ده جزاء اللي هو جابلك الرسالة الناس مش فهموا عمليه تكلموا وعن منابر بنسمحها من وان منكم إلا يا أخي إدرس لغة واجعت ودنة محمد منكم هو الذي أرسل في الأميين إيه؟ رسول منهم هتدخلوا رسول النار أصل وضع النار في الأخرة لازم عشان تخش الجنة تشوف لأن الصراط اللي مؤدي إلى الجنة شريط شاري مضروب على متن جهنم فأنت كل إنسان حتعدي, حتعدي وحتشوفها وهنا قالك وبرزت الجحيم لمن يرى مم. برزت هنا يعني ظهرت صح؟ مم. الكل شاف لكن مش الكل حيدخل فأما من طغى شوف اللي جاية بتاعت العاجلة هي وآثر, وآثر الحياة الدنيا اللي هو كان عايز العاجلة مش كده؟ فإن الجحيمة هي المأواء هتقول لي هيطلعه هقول لك استن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مم. هي المأواء هيطلعه؟ لا يبقى مش هيطلعه هناك ومش عايزين وجع دماغ ما محدش مك... كلمة <تصفيق> اصلي بص عارف وجع الدماغ دي جاي منين اين مم. ان الناس كتير بتتكلم وبتقول احاديث يعني انا عندي فاصل لكن بعد الفاصل اعدلك اعدلك احاديث كتير جدا والله دل. عارف والله عارف ايوة بس انا عايز عارضها قدام سادة مساهدين اه عارضها <تصفيق> بص, بص على القضية انك ترد بحديث على اية دي قضية منتهية الحديث فيه ما فيه وعليه ما عليهم وأنا بصحح اللفظ اللي بيقولوه لهم اتقوا ربنا فيه البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ده كلام فارغ إيه اللي جاب البخاري لكتاب الله انت عايز تقول البخاري أصح كتاب حديث على عيني وعلى رأسي أمضي وراء أصح كتاب حديث فعلا بس كلمة أصح على وزن إيه أفعل التفضيل فالبخاري فيه ضعيف آه طبعا فيه ده شيء منطقي لأنه بشر اذا قلت لي البخاري لا يخطئ فقد ألحت البخاري وإحنا احنا واقفين واقفين وسط بين فريقين فريق يرفض الحديث تماما القرانيون ده كلام فارغ وفريق بيقلل البخاري بيقولك لك ما بيغلطش ما فيهوش غلط بقول لهم افتكروا كتاب الشيخ عبد الجليل عيسى رحمه الله عليه وكان معايا الشيخ سامي الشعراوي ربنا يديله الصحه يا رب فضلت الشيخ سامي الشعراوي ده من من من ابناء الشيخ الشعراوي يعني عالم من علماء العصر ده و و كنت بكلمه على صفوه صحيح البخاري قال لي احنا تعلمنا عليه م. في الازهر الكتاب اترفض في البدايه وبعدين قرر على طلبه الازهر م. اسمه صفوه صحيح البخاري والشيخ عبد الجليل مراحيز على البخاري وده كلام منطقي البخاري بشر يا جماعه يصيب ويخطئ لو قلت لي البخاري ما فيهوش غلط قلته من غير ما تحس م. الذي لا يخطئ واحد هو الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم بعصمه الله له م. انما والانبياء طبعا في العصمة فيهم ايه يعني فيها نسبه, نسبة. انما انت تقول لي البخاري ما فيهوش ولا غلطه وبعدين تتجرأ وتقول اصح كتاب بعد كتاب الله يعني ايه بعد كتاب الله إيه اللي جاب كتاب الله للبخاري ده كتاب إلهي كتاب الهي انت حطيت البخاري مع ربنا فالكلام ده كله انا عايز الناس تفوق منه لا دول صح ولا دول صح انا برضه بتكلم على فئه والعياذ بالله اللي هما القرانيون دول بيقول لك ما لناش دعوه بالحديث خالص قوله وتبصلي الظهر ليه أربعة ركعات بتاهم نين هتريم القرآن مش هتلاقيه فسنة الرسول على عيني وعلى دراس بس الصحيح منه وأي واحد جمع السنة غلط القرآن يقول لك ما هو أصل القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء يا عم ده موضوع ده موضوع هما مش فاهمين آه طيب نأخذ ونكمل هي قضية شائكة بس احنا يعني عرضناها عشان برضو مش عشان نعمل إثارة ونطرح قضية سخنة لكن عشان نحاول نفهم الموضوع ماشين صح صحيز إزاي ونفهم الصح ونمشي عليه ونقفل الموضوع بعد كده تابعوه مره تانية بعد الفاصل